هذه الصلاة المسمات بالكبرة الأحمر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل أفضل صلواتك أبداً وأمنى بركاتك سرمدا وأزكى تحياتك فضلاً وعدداً على أشرف الحقائق الإنسانية ومعدن التقائق الإيمانية وطور التجليات الإحسانية ومهبة الأسرار الرحمانية. فاسدة إقض النبيين ومقدم جيش المرسلين وأفضل الخلائق أجمعين حامل لباء العز الأعلى ومالك أزمة الشرف الأسن شاهد أسرار العزل ومشاهد أنفار السوابق الأول وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكم مظهر سر الوجود الجزئي والكلي وإنسان عين الوجود العلبي والسفلي روح جسد الكونين، وعين حياة الدارين، المتخلق بعالى رتب العبودية، المتحقق بأسرار المقامات الاستفائية، سيد الأشرافي وجامع الأوصافي، الخليل الأعظم والحبيب الأكرم، المخصوص بأعلى المراتب والمقامات، المعيد بأوضح البراهين والدلالات، المنصور بالرعب والمعجزات الجوهر الشريف الأبدي والنور القدم السرمدي سيدنا ونبينا محمد الموجود في الإيجاد والجود الفاتح لكل شاهد ومشهود حضرة المشاهدة والشهود نور كل شيء وهداه سر كل سر وسناه الذي شققت منه الأسرار وانفلقت منه الأنمار السر الباطني والنور الظاهري السيد الكامل الفاتح الخاتم الأول الآخر الباطن الظاهري الآقب الحاشر الناهي الآمري الناصر الناصر الصابر الشاكر، القالة الذاكر، الماحم ماجد العز الحامري المؤمن العابدي المتوكل الزاهدي القائم التابعي الشهيد الولي الحميد البرهاني الحجة المطاع للمخطار الخاطئ الخاشع البري المنتصر بالحق المبين طاه وياسي المزمل للمتدثر سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين النبي المصطفى والرسول المجتبى الحكم العدل الحكيم العليم الرؤوف الرحيم نورك القديم وسرادك المستقيم صلى الله عليه وسلم محمد عبدك ورسولك وصفيك وخليلك ودليلك ونجيك وذخيرتك وخيرتك وإمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة النبي الأمي العربي القريشي الحاشمي الأبطحي المكي المدني تهامي الشاهد المشهود البريء المقرب السعيد المسعود الحبيب الشفيع الحسيبي الرفيع المليح البديع الواعد البشير النذير العطوف الحليم الجواد الكريم الطيب المبارك المكين الصادق المصدوق الأمين التاعي إليك بإذنك السراج الممير الذي أدرك الحقائق بحجتها وفاز الخلائق برمتها. واجعلته حبيباً وناجيته قريباً وأدنيته رقيباً وختمت به الرسالة والدلالة والبشارة والنذارة والنبوة ونصرته بالرعب وظللته بالصحب وردت له الشمس وشفقت له القمر وأنضقت له الغبا والضبيا والذئ والجذع والذراع والجمل والجبل والمدد والذراع والجمل والجبل والمدرة والشجرة وأنبتة من أصابعه الماء الزلالة وأنزلتها من المزني بدعبته في عام الجذب والمهلي وابل الغي في والمطر فأعشاو شبه منه القفر والصخر والبار والسهل والرمل والحجر وأسريت به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلا إلى سدرة المنتهى إلى قاب قوسين أو, أو أدنى ورأيته الآية الكبرى وأنلته الغاية الأصوى أكرمته بالمخاطبة والمراقبة وأكرمته بالمخاطبة والمراقبة والمشافهة والمشاهدة والمعاينة بالبصر وخصصته بالوسيلة العذرائي والشفاعة الكبرى يوم الفزع الأكبر في المحشر وجمعت له جوامع الكلم وجواهر الحكم أجعلت أمته خير الأمم وغفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الذي بلغ الرسالة وأتنى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلب ظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى تا اليقين اللهم بعث مقاما محمودا يغبضه فيه الأولون والآخرون اللهم عظمه في الدنيا بأعلائه وإظهار دينه وإبقاء شريعته وفي الآخرة بشفاعته في أمته وأجزل أجره ومثوبته وأبئت فضله على الأولين والآخرين وتقديمه على كافة المقربين الشهود اللهم تقبل شفاعته الكبرى وارفع درجته الأولياء وأعطي سؤله في الآخرة والأولى كما طيت إبراهيم وموسى اللهم اجعل من أكرم في بادك عليك شرفا ومن أرفعهم عندك درجة وأعظمهم خطرا وأمكانهم شفاعة اللهم أظم برهانه وأبلغ حجته وأبلغه مأقوله في أهل بيته وذريته اللهم بيعه من ذريته وأمته ما تقر به عينه واجزه عنا خير ما جزيت به نبياً عن أمته واجز الأنبياء كلهم خيراً اللهم صل وسلم على سيدنا محمدٍ عدد ما شاهدته الأبصار وسمعته الأعذان صلي وسلم عليه عدد من صلى عليه، صلي وسلم عليه بعدد من لم يصلي عليه، صلي وسلم عليه كما تحب وترضى أن يصلي عليه، صلي وسلم عليه كما مرتنا أن يصلي عليه، صلي وسلم عليه كما ينبغي أن يصلي عليه، اللهم صلي وسلم عليه. وعلى آله عدد أعماء الله وأفضاله اللهم صل وسلم عليه وعلى أصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعطبي وعشيرته وأصحاره وأحبابه وأتباعه وأشعاعه وأنصاره خزنة أسراره ومعدن أنباره وكنوز الحقائق وهداة الخلائق وهدات الخلائق نجوم الهدا لمن اقتدى وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا وارطعا كل الصحابة رضا سرمدا عدد خلقك وزنتا أرشك ورضاء نفسك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وسها عن ذكرك غافل صلاة تكون لك رطاءا ولحقه أداء ولنا صلاحا وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة فابعثه المقام المحمود فأعطه الزباء المعقود والحوض المبرود وصل يا رب على جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى جميع الأولياء والصالحين وعلى سيدنا الشيخ مهدي أبي محمد عبد القادر الكيلاني الأمين المكي صلوات الله عليهم أجمعين اللهم صل وسلّم على سيدنا محمد السابق للخلق نوره الرحمة للعالمين اللهم صل وسلّم على سيدنا محمد السابق للخلق نوره الرحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العدى وتحيد للحد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء لها ولا أمد لها ولا انقضاء لها صلاتك التي صليت عليه صلاة معروعة عليه ومقبولة لديه صلاة دائمة بدوامك وباقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك صلاة ترغيك وترغيه وترضى بها أن صلاة تملأ الأرض والسماء صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب ويجري بها لطفك من أمري وأمور المسلمين وبارك على التوام وعافنا واهتنا وجعلنا آمنين ويسر عمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا وتوفنا على الكتاب والسنة واجمعنا معه في الجنة من غير عذاب يسبق وأن تراطن عنه ولا تنكر بنا واختم لنا بخير منك وعافية بلا محنة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين